بسم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه بوقت خاص تم ابو سن خاصا ابو شنغرقولي خويه ييتون جاوي ساده خرج خويه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله يرضى بقوي ويدور مهون يحو ارو ب الاخر ما يهده الله فلا مضل له الله نسوي نار من له ولا اخط يتحمو كل وير واس وما يضل الا هاديا الله نسوي نار إ فين الله لا شريك له الله هو سرق تشين على التقيد الرساء ونشد ان محمدا عبده ورسوله صوت يخش صدق وبقال محمد صلى الله عليه وسلم ودليخ الرساء في الارجخ الرساء بعض الصوت عسيد الرجل تخن موشن شو دي هناك أcasenas، ان者 الانت cima ، هذا عمل الصcup وبين Cherh Господر والنبيض لهذه الطالب ifeم الأفضل على الناس ف racisme الوصف 예처 هز divide وهوogi question قبل Ou teoqaqaqoqaq chaaaq j eigentlich O outros aqaqaqn Ou eqchaster Dediest Chavesdani H미teah Chawalon Zadogiieh taliyadeuqaqки Khaastbah, hisi H endpoint aciones Yex Hidi E wanted An 끝 Hua Agaqaf ماذا تحب أن تموت بخار دخل ماذا تلعون والأس ماذا تلعون والأس هناك دنيا نرى أحباً سبباً لأنه يخضع خيال ذلك لأنه عز وجل هو نال يرشل خنشق يالي وذلك يجعلون Téchn weisch dëch weit du hastern d'el joch kech dinach. Séh han d'el kech wëller wot. Séh han lüter dës woi. Hut hastern woi d'el joch d'el. Weit téchn d'el kech d'el. Weit téchn i huche Wollero Ihana Lutherda goyti Ihana o'kinch gochmekga edir o'kinch Sutih nuqob bo'lch na Tuhoda wonor yistotqob taxal قطحيلش كح قطحوله شفرخه طوال قطقحيه قرش شاتدع ولري ستلصق تويش قاعده يغذر اولي دراه اولا كي تشو وتشول قد موود رئيسه حال اليقين ان الله قد رضي عنه شين بيدو شيزوق كشمخين تشبير بقول الله شين ريت خيره تقدم ويغور نيقه ويعمل وياره يتي يقمت كي حج بقول الله وين ري وقال i yakin yit yahweq bqala allah riz wal wiyiq chou amel yel shou dzurr wiydu twad mosta tou akhlas wiysem mosta du'a wiyit wiyiq i anna allah riz wal shounu i gher bitun gher bitu gondo shounu amel تغن الله حين تون ريزه قل إيقين ذكتو قاتشف أصحوا لعبيه ولا ريسا تسمي جرمالاته دا لعقة أتيد الوجري الله ريزه يشبه نيقه يخلبه أدمن خلبه لأ الله ريزه والأخرى تحتاج إلى جفد قعي بديش A nimšti weitong da turchtī de kuchti kuch wafqa ila hrid khiladi shistisa shiyedī khata ila hangari E hatet wirt, woch el sneer do ye tog do sneer do ye shud el sneer do ye marh el mufteb el sneer do ye, ye habin chou ke el sneer Weder boux schou i gweide. Chen dagi ech i da i ech O dilarin wei kitch dot del. Wi qana mithlur du qana ta hajzir duq. Meschgewu ummu luutu urandies wotu luutu bokh ot kanen dech duwei tikhn tunde la zel kich datswei tunde huerwei tuler dalaha allah chenreze wodu shlesh wul shol taq man الله حمد وحقي ترضي عز ومن كره لقاء الله الله حمد وحقي ترضي عز كره الله لقائه الله حمد ديق تمدح الحقي اصحاب شخيخه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ال ال ملويخ هو ده في دردمش Mellu Allahanduhal Qiter cheen keddit schwéren. Tikhna u gari ya doq ni'mat yeu ponjou adolu. U gari elna chee doq ni'mat doch doq ni'mat yeu ponjou adolu Allahanduhal Qiter i elna gerdolde. O tinsetyush muesen chee chee metnesker Ихни-мархнаж-кобиш Дальше, дальше – далл-дальд, дл-набхох, Рибхах, тагна-шлуш Даль-набхих, шей-дагмиш, шей-син-маш, и и и и Melo Allah handu halqita nider do salatu wa salam, tubu iman don soutek. Itsadalati twirch, ylqmancht waqtne werzal yl mit tungeich. Tou sotot ot yusmanuoro Allah handu halqita, fir dunyan chirdawa ot tustu. Iza Allah handu azza wajatu dun halqita ded, Chëst du zeimenchuh. Jueg ze ta i wërden wol mit zum gitch zum zetti es louoder. Allahu zal haal qeet erzedi ze dot, ye dali akhwash ye waitaych iste de la khoydo mash taqan ude engwel zirr el musta haqdo w taqan zirr el wel migh to hu amaliat daud halweish kotya ye allah reez w yethun ye موغدو تحت حال الله سأل مستد قوائد يوهي عوري ينجل سروا يسوري ينجل عوري خلو مستد قوائد يوهي قوائد سندي الباخدال عز وجل قل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ لا نحق يا محمد بوق الله شو شيخ خجش دول فإنه ملاقيكم إشون دوح القيتر دوش دوش ويدعا إذر قصوال رخ تناد أجاسية خلال ياسي تناد جيل دوش ده ويدوح القيتر دوش دوش ويدعا إذر قصوال رخ نوقع دوح العبوء والا ويمقّي حشيح يش ده ويدعا دونيان تخن خيل إذ يقام خيل إذ يلم خيل إذ كيف يحصل؟ يجب أن يبقى الدنيا ويعارش ويعارش وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا جن عبادة مثل ذيبي كل ما ذات شيء يأخذ هذا العظيم إذا أرشه ويقول أن يوشر عارش و ويعود أن يتسرر ويقول عارش qualifying out of right lua jin inhohora lil machat Thumma eraddouna il ai alimihl vijaldi vashşahadıki Ko he Wait Gall I Ay La. Oh that is the tradition of parole freakinabcakeoom fore Allah schon knew the reference that westland shall he あそえば was it was a different ناقض يا اخيه ناقض يا اخيه ناقض الرخ قورش ديل الاخ تقورش يا ديل الاخ تقورش قا دوخ يمان دي نا ده لا شيخ خستردر دوخندو جوق تقورش نيه دوشتولم سانتا يا يزنيق يجينا كدوخ نيل قيل قويل ما دار نعم اخواتي الكرام رضى وين بطل شهر ولا يستطيع سويلو اشدلع وين مستثمر حال استشعارنا للهضاء يقال الله وين ريد وآله وين اخدن حوله اطحولي فينبغي أن نشتاق إلى لقاء الله اطحولي وين تنبول وين شوقي خلف اللهم اندوح القيتر مدخل ردو تعوين Mëjëg elot ya hwaye shouk we hakku elnem we niyet bokh we matna shtah we berdesna shtulush we شرب elkhot shnabot markh quran diyshab we ta'mid we hakku elnem Burbum dolch weidwaq mel weidqin ghiet mimaw Allah antsawj. Weidiq el khnmal dol humbi weidimsa el tu. Weidich daq asd men dol dol humbi idimsa el tu. Khogleh bte we wahdish chan. Burbum dolch nem kira we chutadhil chhan ba'ad bni ghirto zama chah. شيء الاه ترش ما منش واحد اخذ واش ما دارت سنه واذ ياخذ ولو يؤخذ الله الناقه بما ما ترك على ظهرها من دابه ما قديش دول قنوش بحم دولش دار ودنيا جوش بيحكي عوض سر بص انه تين سوبر تينقين خيتم تنكيد نير خيلر سين ايت خيل ووشو شيلي بقو الى الله الله ينقوص شاماد ادم ادم غلق دو عنهم الله خير بالانشط كون أجد الله عاد بخ فو الله عاد بلا ترخاف اي الله هو تريد الحرواح قطاعهم دوستين كون دي البغدال ففروا إلى الله شيء دودشو شيء حوضشو شيء توجشو فو الله هخ دودر دواء تغن أط الله دين ديتن تغن أط الله إذا كان فردش ديتن لامت خليل إذا مار خليل إذا Ya gader kemagin douchdou houma mesh da yin mouftahna quart bahoum mesh yezinash yribash ya a'zil bekh bolnah to Allah ha khbouy tan toob bosh shamir dousthom houma ot ya ayyuha an-naas antum al-fuqara'u ila Allah ش عمل قوالم صوتي شو دو شو دو الله حشت شابتك حشتو تو ياهم تين ين ياهم تو بوك شو تين شو تو بعرث صدر تين مدى تو ريت صدر تين مدى تو واخر صدر واخر مدى شادرك ا والله هو الغني والحميد الله حل لي حقو الشقات ما يوضش شي خاصن به او تحيله وي الله وين رين خل وين قاد تش تسمى قردو وين رين تزن وي خاطر دي خيناوي حول مثل ولا قال حول تقول مثلا هو المس لا حول كيف من مد كيف خير ورهاج ولا يعيد Sheran ya shou ya khoshou ouli ya sha tahtou bdir dar oul tghan ta'sek bi amourhom de shkol a'aythom de shkol qadhom de shkol qit oting fermet de tirdou ahalk matou allah ymdou hal haw mat mitakhirou hou tou ahalk shoudem ya mar khe moftebiye ya hajji Mil wuhun yiqar fe'atnar khawsharan we xer wael Mil wuhun yiqar khwatnar fa hajda ghayr wael Mil wuhun yiqar fe'atnar hin twaygal bols bol imar khaymu khatu marxim miti wir bol Mogla khat din toba doch den hta'a din qard doch qad imri angwal Da li vi nu khaha sha bo turbu sha ma baq alayhi salatu wa salam ma ra'aytu mithla aljannati laa matalibaha yasma san dal hummatina shay tadayna ilu khotun nabiyash sha vir giu khotnu shu Dalaqa otsyansman virj bolj, noz ea hulilwaid, otsyansman virj, noz ea nifwailwaid, mixtash dhaa yekhan. Baqdolsh, wail halagd, aboghan, bolj, bolj. Salaq, ehele cha'a alayhi s-salatu wa s-salam, ful t'iha, bolj, bolj, tabi'in, ima, mash'a, daila, diklaysh, saar, ištubwael, bolj, bolj, bolj, bolj, وي بغض له وي سكي سريح سكي سردو دوز خرضو دو ميت تايل تصند ارض قال اسمو عمر ايت مخل الناريه نام هاربها جوه غت كان داك ما تگين شي فنق يدخلوا هو ديك النار بيش حاجه واش غت دي thu bni ar-sabaw li hayd this ayatu meazim de laha wa inna ar-qaani ichi mirt keldostu itahu Yezik amal schafto dou lodo. Dechtul adam Jim der Doktor Bosch 40 di eda tah, kum der Jim der an edoy chwa. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چه يدرك ومن ينكر تذيقا قوچرا ومتن يغرمون قيل هوذا ترذن اديرلر دويل ف فاما من تقلت موازينه فهو في عيشه راضيه فيترن نديكوج دورا وتا و يال Til wer met, iray dolus hëllo, yawt men khirmoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa'ammuha hawiya. Amma idikum jdayd del chee ohum jdot agu, yedi el-arq. Til wer met, hawiya fi el-jud khat khirmoi. قائع جوز غط بيو نار حامية شيوه وشق ينيقاتي أيوئن قيوه أخي المثل بوشت أيوئن إرشني جبراء المليك وعليه السلام تنكسوش مسيح شادلت بيوه حميق عجل جوز غط عينش فوق لات يعني أود أصدقون ودائك تعالوا أخطر مدردوشي رآريو شوق من الآيوئن دلاء تتكوش هو السجنة ماتشاواجاً تيخت عويرو بغداس ثم لا يموت فيها ولا يحيا تشوح وين دعوه إرواح إذ؟ يعاز بفرق في أخن شو تخذوا برداتهم ولا الخردات تشوح كلما نضيجت جلودهم بذلماهم جلودا غيرها ليدوقوا العذار هو أجواج غس أروا سير يغتحارنا شمس الزلو كيرجعب إذن دردو أغزار عازم تحوغوا إيرقعوش يتبوغ ده العذار otoun acher edish hubouqcht bostek nabiyesh jim duh qinoshodech tob dir dou taq bawachtob dir dou bost mat sou daakh dou qway qotway nishtay fa يحضر وين يتلخل كاذ يلخل غير يلخل ذلك ما دعون إذا ألهم دعوا شو الحشوق يغيل ألهم دعوا القيت حشوق حجع نقشل يغيل خلال ذلك ما دعوا ومقياس الشوق هو نفسه درجة استعدادك للموت وشوق الباراً هو حولنا حكيش خلال الباراً هو وشوقي باراً حولنا ركيش خلال الباراً نحن ندلد حلقية الحشوقه انظر إلى يوسف عليه السلام يوسف يا مريك حاجحو. متى اشتهى الموت متى لأنتنا ولا ولا ليسمى التساته حين القاه اخواته في الجوب ابدا تنوجر غو جو قواتهم خينا او ضغوا و ضيعتته ولري اتخلوا شي ايج ست سنين في نبي ابي ثمنن بحثين تاكيزيك بون ميغ تشيرجرش Chien ra امرأة imra'atu al-'aziz, qat'hiztu shashidiy dakhli zin chikhin nahtis satur, abadan satisadir. Chien dakhle السجن <سؤال> jinn, nabaqtichu din qardosh nabaqtichu wajan chikhina. Tisatlu narisa satisadir. Chien nabita fi sijn, tinina ot nabaqtichu achirsh بعد نسيان الصاحب عند الملك طچانغي ارغا اتباخو تشار ور سلطو حق ورؤ انت اي حقورتون دي تدل شرع نباخيتو عويثم تشخينا حيوتو فايمر عليه السلام تيسو ووناريسه تيسده لقا متى اشتهى الموت مت كي تيسو ووناريسه لما تمت له النعمه نعمه تشيل قوت مصريه اندولش دولش دهني اشا هوت تنشخنا واقام العبوديه حكم خير على درجتها اسمر تخنا تحملشنا دوذ يشمل صبرت بوخر This will bring the woosh one shape. Elof means these laws will kinda make me as battle In the life of Islamit,覆ter ,南 confit, неёgeer Entre ideas, Aliyesha, JI ought another idea. I ça kind of call this. In addition to the papstor tabang, In the same way I like this eh hant dadiat wa qadwa ileh wa tagni tsakhil la ahlaf naqwa eshtesh batiyerten yuhatshikh mesgi wa qat tam tsakhich isebat yahkis ish maqbunu ish bu ish ish dalq otliash bitnash bu ish kunt elcha tsidgh مين يوم شوء آه هو فوق نوقع يا الله حوضوح القيسة لكوحده وبردوء بقت خلسار ديش دونقام يا دجل سخندك ثم دخنا بوين للأسف الشديد وين خلق خيب تيالخنا توجود يعني لكي نبالش بول ناخ تيالخن دير نوقع شي سينواشت عدو ريت بولش بول ناخ تيالخن تيالس تنوي حكش بقا Nattwa ayyarmak ski san do aktan Mudik ski laq do 4 alch tues shati har Qur'an moskha daga san daga sab shati har Qur'an chumosha daga san daga sab Nezzek ni shadu al tibyurt next hoch Nahut e bolor wain khilqi qudu izat ottel liestul ibadat khaduw w er gkarow ye ferk hun ferk tont dirow o tirdabex dalaq adila engiit me weqd shi gwerd gwedden shi taft wel leinow ya rab elj labaytik ya abdul awsul u boq achi leihow shi neltu In was tadin cha fun gesht de shoi ala hatu chen. Ghafar. Gachdir torg do Tun zamee li tun du halqihum. Allahu wahtum. Allah وقالت لا إله إلا الله إلا الله وطريق قد حانت على دير وطريق محمد رضو الله صلى عليه وسلم المحمد وإنه يشعر وإنه يدفع فيه هذا يجب أن يتحمل دير وطريق هذا يجب أن يكون أحد تحبو دير مستقش ديل تاعو الناخب ديل تاعو الناخب يلشان الله محمد الله الله هو يا ملك مقرب جارد اندوج دول ملك يا طيب مرش يا اولياء يا عيال النخ يا طحان تاع شيد عباد الحق الله هو تركحان تاع بل بقدو غير دوستون ملك توي خا Dahl Bakhita el-chir-chir-chir-chir-foyyamr, stuy-qa-wain. Ilaa ilaha illa-lahu, stuy-tuy-tuy. Dosh. Kholqan, hachye. Tare bech, ser-tan, imdilan, ihbazan, ashaab, stuy-qa-wain. Imdilan, delakkar, oyle, stuy-qa-wain. Ush bieze, bieze, wain. Ush biezean, chari, wai, dyrtuykwai. Qaaddaun, imaqa-qa-qa-qa-qaqa-qaqa-qaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqa Ideel ta winnchen hier net. Mat im dilen odeel erchend di a do toolbox. Hoel deel dinne kannen a do ochlen, no deel selier ha di oer امام <تصفيق> ابو حنيفه يا مالك يا شاذعي يا احمد يا نووي تحويها داش الجسم حق الهما دوتش ديوش <تصفيق> بوش بوش ناهه تير <تصفيق> با اختبيه تخام دال متنش دول دويرتي ايش بس بارجو اشميلش بوط ديال طولق بو خيلش ويا يوسف عليه السلام لم ييئس قط وطغوت شيخ وسط النخله ولم يدغ مثلي اغداخني تشاوهت نير الثيل ولم يتجبر كرو بل ذكر نعم الله عليه بل بقدره الله نعمه حق مقطو فقالت اليه الخطوط لأبيه وامي شداج اني جاء وقد قد احسن بي قد دار شي ذيك دنق دي من السجن شادانا شي وجد اشا يمثل حبال شينا غنق انغيته طيغ ملي غيق قلوب شي وجد غير قد احسن بي تداو شي ذيك اذ اخرجني من السجن شان باختي Choucher är wech kënnt der, wat 20, 30, 40. Choucher ma wech kënnt der. Lou lew wochcher är 9 gewichtemolcher. Sigar اَتَمَتْ بِي اَر غَمَرِي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي شيطونه ساوجهشني يعيقني في لقن ربي بقو سنداج لطيف انغيته هو لما يشاء شينش إنه هو القوي العليم الحكيم قوشركه حكمة توشير المول تضع الهذا ربي قد اتيتني من الملك فيتنا ندير إيش هادركش ينقوش خلشون إخ اح. أحد لقصون بجحالي اح. وعلمتني أحدون عاما من تأويل الأحاديث غير إشتدرك فاطرة السماوات والأرض تيقل لنشلسة نشكلنا رجل أنت ولي في الدنيا والآخرة حوق سبيلغشت إخوة شوري الدنيا نحي خفتها ويبالغش إهوه نرى وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت لي رأوش دائما دينوش الله كربوه رب الله عز وجل إذا هو ويبالغش إخوهتك توفني مسلما قال أخضع بقيوتك يا الله مثل بأولش تعقلك في وألحقني بالصالحين ديكشنا قولوي احشاء ويل كليه ديكشنا فهمشتل چرشت ايمانដូច្ន احشاء ان ذلك بقل اذا حال العموديه اذا ات اللهنا شي نول ديشتل حال مدوئ الله تبارك وتعالى بقل الله ولنديل إذا أراد أن يربي عبده شيء لاي شيء ديك لي شيء قئوة شيء خلوهنش إحدى مثل تنظر قطوة قئمة وطوئة حتى يقول الثالة يا الله فقم تحقاش فيه ويش اللهم اصنع على محمد وعلى محمد الرسلين اللهم أعزك إسلام والمسلمين وعذي الله الشرك والمشركين ودمر الله أعداء دين أعداءك وأعداء رسولك اللهم انصر عبادك المصدعفين في كل مكان أصنع الله على رسوله محمد وعلى آله وسهله أجمعين وآخر بعوانا أن الحمد لله رب العالمين